بَتَوْمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وكلوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْقُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْقِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَيْقِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا كيفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون